وما يذكر الا قل الالباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يا تصفحه معكم.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 توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثانية من مسائل الآية الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي ولعلك تذكرني ببعض ما قاله الإمام في هذه المسألة قبل أن نستمع منه إلى شرح بقيتها لقد أورد الإمام ما قاله العلماء من أن الآية بها دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود والقضاء وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم لأن الله تعالى بين أحوال الناس وأن منهم من يظهر قولا جميلا وهو ينوي قبيحا ثم عرض الإمام ما قيل من أن هذا الرأي يعارض قوله عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقال إن هذا كان في صدر الإسلام حيث كان إسلامهم سلامتهم وأما وقد عم الفساد فلا فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله والحمد لله الله أكبر. والله والله أكبر ولا حول ولا بالله. والصحيح يا إخواني أن الظاهر يعمل عليه حتى يتبين خلافه. لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: أيها الناس إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن. بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربنا، وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة المسألة الثالثة قوله تعالى وهو ألد الخصام الألد الشديد الخصومة وهو رجل ألد وامرأة لداء وهم أهل لدد والألد مشتق من اللذيدين وهما صفحة العنق أي في أي جانب أخذ من الخصومة غلب وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد صدق الله, صدق الله العظيم قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها قيل تولى وسعى من فعل القلب فيجيء تولى بمعنى ضل وغضب وأنف في نفسه وسعى أي سعى بحيلته وإرادته الدوائر على الإسلام وأهله وقيل هما فعل الشخص فيجيء تولى بمعنى ادبر وذهب عنك يا محمد وسعى أي بقدميه فقطع الطريق وأفسدها وكلا السعيين فساد يقال سعى الرجل يسعى سعيا أي عدا وكذلك إذا عمل وكسب وفلان يسعى على عياله أي يعمل في نفعهم وقوله تعالى ويهلك المعني في الآية الأخنس في إحراقه الزرع وقتله الحمر قاله الطبري وقيل الحرف النساء والنسل الأولاد وهذا لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال وفيه هلاك الخلق قال معناه الزجاج والسعي في الأرض المشي بسرعة وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس وفي الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم ولم ياخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده وسيأتي بيان هذا ان شاء الله تعالى وقوله تعالى الحرف والنسل الحرث في اللغة الشق ومنه المحراث لما يشق به الأرض والحرث كسب المال وجمع وفي الحديث احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا والحرث الزرع والحراث الزراع والمحراث ما يحرك به نار التنور أما النسل ما خرج من كل أنثى من ولد وأصله الخروج والسقوط ومنه نسل الشعر وريش الطاهر والمستقبل ينسل ومنه قوله تعالى إلى ربهم ينسلون وقوله أيضا من كل حدب ينسلون وقال امرؤ القيس فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض وغرسها بالأشجار حملا على الزرة وطلب النسل وهو نماء الحيوان وبذلك يتم قوام الإنسان وهو يرد على من قال بترك الأسباب وقوله تعالى والله لا يحب الفساد قال العباس بن الفضل الفساد هو الخراب وقال سعيد بن المسيب قطع الضراهم من الفساد في الأرض وقال عطاء إن رجلا يقال له عطاء بن منبه أحرم في جبه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها قال قتادة قلت لعطاء إن كنا نسمع أن يشقها فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد والآية بعمومها تعم كل فساد في أرض أو مال أو دين وهو الصحيح إن شاء الله تعالى قيل معنى لا يحب الفساد أي لا يحبه من أهل الصلاح أو لا يحبه دينا ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمر به والله تعالى أعلى وأعلم والآن ننتقل إلى الآية الثالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم صدق الله. هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوا ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا وقال عبد الله كفى بالمرء اثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول عليك بنفسك مثلك يصيني والعزة القوة والغلبة من عزه يعزه إذا غلب ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب وقيل العزة هنا الحمية ومنه قول الشاعر اخذته عزة من جهله فتولى مغضبا فعل الضجر وقيل العزة هنا المنعه وشده النفس أي اعتز في نفسه وانتحى فأوقعته تلك العزة في الاثم حين اخذته والزمته اياه وقال قتاده المعنى اذا قيل له مهلا ازداد اقداما على المعصية والمعنى حملته العزة على الاسم وقيل اخذته العزة بما يؤثمه اي ارتكب الكفر للعزة وحمية الجاهلية ونظيره قوله تعالى بل الذين كفروا في عزه وشقاق وقيل الباء فيه بالاسم بمعنى اللام أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعب للإبن الذي في قلبه وهو النفاق ومنه قول عن طرط يصف عرق الناقة وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم وقيل الباء بمعنى مع أي أخذته العزة مع الاثم، فمعنى الباء يختلف بحسب التأويلات وذكر أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد فاختلف إلى بابه سنة فلم يقضي حاجته فوقف يوما على الباب فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه وقال اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقضيت فلما رجع قيل له يا أمير المؤمنين نزلت عن دابتك لقول يهودي قال لا ولكن تذكرت قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزه بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد حسبه أي كافيه معاقبة وجزاء كما تقول للرجل كفاك ما حل بك وأنت تستعظم وتعظم عليه ما حل والمهاد جمع المهد وهو الموضع المهيئ للنوم ومنه مهد الصبي وسمى جهنم مهادة لأنها مستقر الكفار والعياذ بالله وقيل لأنها بدل لهم من المهاد فقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم ونظيره من الكلام قولهم تحية بينهم ضرب وجيع وإذا يا عم فإن العزة بالإثم التي أشار إليها سبحانه وتعالى في الآية الكريمة تعني التكبر وعدم الالتفات إلى نصيحة الغير بالضبط يا ولدي فالمتكبر والعياذ بالله يرى أنه متميز على غيره من الناس وهذه صفة تتنافى مع الخلق الكريم وتغرس الفرقة والبغضاء وتقطع ما أمر الله به أن يوصل من صلات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والسلام لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والسلام وأكبر ما يجاز به المتكبرون أن يصرفهم الله تعالى عن فهم آياته القائمة الواضحة في الآفاق وفي أنفسهم اللهم لا تجعلنا من هؤلاء واجعلنا من المتقين العابدين آمين آمين يا ولدي والحمد لله على هذا اليوم قم الآن إلى شؤونك وغدا نلتقي بإذن الله مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم